وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين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 فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَدْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَا أَنْفُرَاتَ ويل يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب